أهلا بك في تايلاند كانت الخطة بسيطة كنت سأرتدي بدلة خاصة تخفي الممنوعات التي أحملها كان الأمر بغاية السهولة وكان مثيرا للحماس سفر خارج البلاد الكثير من النقود كما لو أنني جيمس بوند وليس تاجر ممنوعات كان علي القيام بالمهمة ثم العودة إلى دياري والحصول على نقودي لسوء الحظ لم يسر الأمر على هذا النحو <تصفيق> كيف سأنجو من هذا؟ عام 1993 كان عمري ستة وعشرين أتسمع هذا يا ستيفن؟ كأنغام الموسيقى صحيح؟ وكنت أبيع السيارات وأنا في السادسة عشرة من عمري جلد طبيعي وهي مريحة كنت ماهرا في بيع السيارات أتعرف زوجتك أنك هنا؟ لا فتاة أخرى <تصفيق> عندما أنهي صفقة للبيع أشعر بالحماسة ألقي نظرة على الداخل أتعجبك؟ أحببت الأمر أحببت ذلك كنت أكسب دخلا جيدا وكان من المفترض أن أكون شخصا سعيدا كنت قد التقيت بامرأة جميلة وكان اسمها ليندا وكانت باهرة الجمال لا ضمان على ذلك وتعرفت عليها منذ ثلاثة أشهر فقط وطلبت منها أن تتزوجني كنت مستعدا لبداية جديدة وأرادت أن تفتح مقهى أتذكرين ذاك المقهى الذي أردته؟ لنقم بالأمر طالما كنت قليل الصبر وأردت التقدم على الدوام ولم يكن من طبيعتي الاقتناع بما وصلت إليه أردت أن أتزوج وأن أفتح مقهى لزوجتي وأجمع رأس المال الكافي لبدء مشروع خاص بي لذا بشكل أساسي أردت دفعة مالية كبيرة في تلك المرحلة وصدف أنني كنت أعرف شخصا في ذلك المجال يحتمل أن يتمكن من تسهيل حصولي على النقود كان لدي صديق وكنا ندعوه فريدي ما رأيك إذن يا فريدي؟ أجل، ليست سيئة كنت أبيعه سيارات مبهرجة، سيارات ذات أداء عالم وكنت أعرفه منذ فترة طويلة وكنت معجباً بأسلوب الحياة التي يعيشه. الأمر وما فيه هو أن فريدي كان تاجر ممنوعات لكنه لم يكن شخص سيئاً لقد كان صديقي لذا قلت له فريدي هذا هو الوضع أحتاج إلى كسب الكثير من النقود بسرعة ويمكنك مساعدتي صحيح؟ اسمعني مارتي تعيش حياة جيدة ولديك عمل جيد ولست بحاجة إلى هذا لو عملت بنصيحة فريدي لكانت حياتي مختلفة لكنني لم أرغب في الانتظار لم أشأ سلوك الطريق الصحيح لم أشأ التقييد بقوانين المجتمع أردت خرقها أردت مخالفة المجتمع وفعل ما أريد سأفعل هذا سواء معك أم مع غيرك لذا قال حسنا إن كنت تريد محاولة ذلك سأعطيك فرصة مستعد للسفر لتايلاند وحمل بعض الهيروين علمتني طائرة عائدا إلى أستراليا كانت أهمية الأمر صغيرة بالنسبة إلي لم يتعاطى أحد من المحيطين بي الهيروين ولم يكن يعني لي شيئا ما هو المبلغ؟ مئتاء الف دولار لم يكن الأمر بحاجة إلى التفكير لم أفكر في عائلتي ولا حتى في خطيبتي موافق لم أفكر في العواقب قط أهلا بك في تايلاند شكرا كنت قد سفرت قليلا لكنني لم أرى مكانا مثل هذا ما من مكان مثل تايلاند وأدركت أنه مكان مختلف تماماً مرحبا كيف حالك يا فريدي؟ لم يشأ فريدي أن أتجول كثيراً وطلب مني مشاهدة التلفاز لثلاثة أيام كانت غرفة جميلة لكن الوضع كان مملا وبقيت فيها كانت الخطة بسيطة سيأتي فريدي ليحملني الممنوعات تكلمنا عن بدلة خاصة ستصنع أكبر من قياسي بعدة قياسات كي أتمكن من إخفاء الممنوعات التي أحملها بشكل أفضل ثم أعود إلى الديار وأتجه نحو مرأب للسيارات وأضعها في الصندوق الخلفي لسيارة بتلك البساطة عملية سهلة لكن لم تسر الأمور على ذلك النحو أخيراً سمعت طرقاً على الباب ووجدت فريدي واقفاً هناك مرحباً يا فريدي أجل أهلاً الرجل الذي دخل من الباب كان معنياً بالعمل فقط قلب فريدي الحقيبة على السرير وفيها شتى أنواع مواد التعبئة والتغليف بدأ فريدي بإخراج رزم الهروين من الحقيبة وفكرت لابد أن هذا كل شيء لابد أن هذا كل ما يوجد فيها ثم مد يده وأخرج ثلاث ريزم أخرى ثلاث عشرة رزمة. مدى ذلك كثيرا بالنسبة لي لا إنك تمزح لن يتسع لها المكان ولن أنسى هذا ما حييت نظر إلي وقال اسمعني ما لم يتسع هنا سنقحمه في جسدك فمن الأفضل أن يتسع له المكان من المحبط جدا أن تنظر في عيني شخص كنت تراه صديقا وتدرك أنك تنظر في عيني سمكة قرش بيضاء كانتا باردتان للغاية وبدأ بالعمل علي ووضع الرزم على جسدي رزمة فرزمة ثم رزمة أخرى وكان يشد الرباطات بقوة وكان الوضع غير مريح على الإطلاق كنت واقفا بثياب الداخلية ملفوفا بالهيروين ولم يكن في وسع التنفس ولم أستطع حتى ارتداء بنطال بنفسي قلت ماذا لو احتجت إلى الحمام؟ فقال لي لا تفعل وللمرة الأولى لم أعد أشعر بالثقة في نفسي لكن حالما ارتديت البدلة شعرت بالذهول بدوت كرجل سمين ما كان ممكنا رؤية الممنوعات التي أحملها كانت البدلة متقنة الصنع وأوفت بالغرض المراد منها اختفى الهيروين لم أكن أشعر بحواف الرزم وفكرت لوهلة أن في وسع القيام بهذا ربما سأنجح لكن عندما جلست في سيارة الأجرة أدركت أن الرزمتين الصغيرتين كانتا محكمتين بحيث قطعت دورة الدموية عن ساقي تستغرق الرحلة من بانكوك إلى سيدني سبع ساعات ونصف ولم يمض على وجودي في سيارة الأجرى عشر دقائق وأصيبت ساقايا بالخدر كانت هذه مشكلة خطيرة عندما وصلت إلى المطار لم أتمكن من الوقوف كانت ساقايا تؤلمانني بشدة لم أتمكن من التنفس كنت أشعر بالحر وبدأت حواف الرزمي تقطع جلدي لم ينفع أي من هذا في تعزيز ثقتي بنفسي عندما رفعت الحقيبة لأضعها على الميزان أحسست بتمزق شيء ما ليس في ورق التغليف إنما في داخلي كما لو أنني مزقت عضلة أو ما شابه ومن شدة الألم خلت أنه سيغمى علي لكن من غير المسموح لي إظهار أي ردة فعل كنت في حالة مزرية كنت قد تأخرت كثيراً في هذه المرحلة بحيث كان الجميع في منطقة الانتظار ليصعدوا إلى الطائرة وكنت متجهاً نحو البوابة وعلى هذه البوابة يوجد جهاز كشف المعادن هذا هو الاختبار الأخير لم يكن لدى الحراس أمر آخر يركزون اهتمامهم عليه وكانوا يراقبونني وأنا سير نحوهم تحتم علي المشي بشكل سوي لم يكن مسموحاً لي أن أعرج لم يكن مسموحاً أن أقوم بأي تغيير كنت أقول في نفسي لا يوجد هناك شيء يمكنني القيام بهذا لا يوجد شيء فوصلت إلى هناك وبدأت بنزع ساعتي وأخرجت مفاتيحي من جيبي ووضعتها في السلة الصغيرة علمت أنها كانت اللحظة الحاسمة أنها كانت نقطة لا عودة وحالما هممت بعبور جهاز كشف المعادن أخذ الحارس جهاز كشف المعادن اليدوي ومرره أمام سترتي أدركت أنني أبقيت على نظارتي نسيت نظارتي في ذلك الوقت وأنا في الساديسة والعشرين من عمري لم أكن أحتاج إلى النظارة كنت أرتديها فقط لإضفاء الجدية على شخصيتي ما من مشكلة لم يعد هناك المزيد من الرنين لقد نجحت عبرت البوابة ثم ارتكبت الخطأ التفت إلي الحارس وابتسمت له لم أعرف أنا ذاك أن الشعب تايلندي ودود جدا. إن ابتسمت لهم يرغبون في ملامستك وفي أن يصبح أصدقائك وأتى الحارس إلي وقال اذهب إلى طائرتك لم أشعر بملامسته لأنه لم يكن يلمسني كان يلمس رزمة من الهرمين كانت تلك هي النهاية. بدأوا بفك قميصي. عندها أدركت كمية الهيروين التي كنت أحملها. والآن شعروا جميعاً بالحماسة بدأوا بانتزاع الرزم بأسرع ما أمكنهم فقط ليروا مدى كبر جائزتهم وصل الوزن الإجمالي لأربعة كيلوغرامات جرامات وسبعمائة جرام عرفت أنه ما من مخرج من هذه الورطة ثم غادروا جميعاً الغرفة وفجأة وجدت نفسي جالسا هناك والهروين أمامي على الميزان عرفت أنه ما من مخرج أمامي عرفت أن حياتي قد انتهت لن يكون هناك زفاف لن نحصل على أي نقود لن أنا للنجاح لن يكون هناك أي شيء بعد الآن قضي على كل شيء في تلك اللحظة تماماً أدركت ما توجب علي القيام به ابتلعتها لم يكن لدي ماء حتى والآن والآن بدأت أشعر بالنعاس بدأت أغفر وكنت أعلم أنني لن أستيقظ لكن لا بأس لم يكن ذلك مهما فقد قررت الموت هل أنت نائم؟ هيا قرر الحراس أنه حان وقت أخذي إلى قسم الشرطة هيا <تصفيق> توقفت الحافلة فتح أحد رجال الشرطة باب الحافلة الصغيرة وفي تلك اللحظة تماما تقيأت عليه وكنت أتنفس بصعوبة وأتقيأ الهروين كانت تخرج من فمي فقاعات بيضاء ثم أتى الرجل الذي تقيأت عليه من خلفي وكنت أنتظر أن يضربني إلا أنه ربت على ظهري ليطمئنني قائلا لا تقلق ستكون على ما يرام في تلك اللحظة انهرت تماما انهرت باكيا كفتاة صغيرة انهرت من لطفه تجاهي جالساً في مؤخرة الحافلة والسلاح مصوباً باتجاهي لكن بعد نصف ساعة توقفنا خارج باب معدني كبير. لم أكن أعرف أين وصلنا. هم، هيا. لقد سمعت. صوت طرقاً للسلاسل كانوا يكبلون أقدام السجناء بسلاسل ضخمة وكنت أفكر أي نوع من المجرمين يتم تقييده بالسلاسل كنت على وشك معرفة ذلك <تصفيق> هيا وجود قطعة معدنية مربوطة بإحكام حول كاحل المر كان أمراً محطما للمعنويات تماما. وفي أستراليا لا يسمح حتى بتقييد الحيوانات على هذا النحو قلت له ليك كم من الوقت ستبقى هذه السلاسل؟ سنتان سنتان ظننته يمزح لم يكن يمزح ثم بدأ الضجيج كانوا يصرخون ويصيحون يصرخون ويصيحون وشعرت بالخوف كان عدد الناس هائلاً ثم دفعني داخل الحجرة وأقفل الحارس الباب الفلاذي الثقيل خلفي شعرت بالقشعريرة والإحساس بالأسر لأول مرة في حياتي شعرت برهاب الاحتجاز والمساحة الوحيدة المتوافرة في الحجرة كانت المساحة الموجودة بين أقدام الجميع كانت الأرضية مغطاة بالدهون والعرق البشري الذي تراكم على مر السنوات لم أرى مكانا بمثل تلك القذارة كانت الرائحة لا تصدق كنت محاطا بعدد هائل من الغرباء كيف كنت سعيش؟ بعد ثلاثة أشهر من سجني تم اقتيادي إلى المحكمة لتلقي الحكم كان القاضي يتكلم بلا توقف كان كل شيء باللغة التايلندية شعرت بالإحباط أردت أن أعرف ما الذي كان سيحدث لي ثم قال القاضي أربعون سنة أربعون سنة في السجن كان الرقم هائلاً لدرجة لم أفهم لم أستوعب أن أقضي أربعين سنة وأخرج عندما أبلغ السادسة والستين كيف ذلك؟ كيف لأي شخص فعل ذلك؟ كان سجن بانكوانغ هو السجن ذا الحراسة القصوى في تايلاند، حيث محكموا لإعدام وكانوا يسجنون فيه القتلة والسفاحين وأسوأ المجرمين كنت قد وصلت لتوي لكنني لاحظت وجود تنظيم مفروض حيث يمر كل شيء عبر الحراس حتى مياه الشر هل لي ببعض الماء؟ نقود، نقود الشيء الوحيد الذي كنت أمتلكه كان زوجاً من الأحذية والآن أصبح لدي ما يكفي من المال لبعض الوقت كان كل حارس يسيطر على ما يعنيه من الأعمال وكان على الجميع التقيد بقوانينهم والالتزام بها كانت لدى الحراس طرق سريعة عديدة لتطبيق العدالة وفي إحدى الأيام جاء إلى الطابق العلوي حراس كان عددهم أكثر من المعتاد سدعوا أحد السجناء ليأتي خارجا. ادعوا أن السجين جلب الممنوعات إلى السجن كانت يداه مطبقتين وكان يتوسل إليهم بدأوا يركلونه في وجهه كان الحراس يرسلون رسالة لنا هذا ما سيحدث لكم إن لم تنصاعوا إلى القوانين إن أردتم فعل شيء في هذا السجن فعليكم فعله بواسطتنا كان ذلك درسا قاسيا كانوا بمثل سوء سجنائهم وبالأسوأ كان هدفي هو العثور على طريقة لأندمج بينهم لم أكن أتكلم اللغة التايلندية أنا ذاك ولم تكن لدي أي مهارات في اللغة. كنت أعزف على الجيتار قليلاً. الموسيقى تعبر الحواجز التي لا تعبرها اللغة، وكان ذلك فعالاً. ما أردته حقا هو سماع صوت خطيبتي ليندا لذا عثرت على طريقة أشتري فيها آلة تسجيل للأصوات كيف يمكن للمرء أن يقول إن الحياة التي كنت تريدينها لن تعيشينها معي كنت أكتب الأغاني أرسلتها لفترة لكنني لم أحصل على أي رد لكن في إحدى الأيام دخل الحارس وقال أنت أنت تعال هذا غير مسموح سأسمح به لمرة واحدة وبدأت أصغي مرحبا مارتي آمل أن يصلك هذا أشكرك على الأشرطة أحببت أغنياتك آمل أنك تعتني بنفسك وابقى إيجابياً لا يمكنني أن أتخيل الوضع عندك أذكر أنني كنت أبكي وأنا أستمع إلى صوت خطيبتي أنا منشغلة بالعمل تحدثت إلى والدتك وهي ترسل لك محبتها عرفت أنها لن تنتظرني فقد كانت جميلة للغاية وفتية كانت المسألة مسألة وقت ما من جديد كما تعلم الأمور المملة ذاتها العمل و قالت إنها التقت بشخص وسيكملان حياته ما سوية لكنني أعلم أنك ستكون على ما يرام إلى اللقاء كان الملل هو المسيطر علينا تماما لم يكن لدينا ما نفعله كنت أجلس على المقعد وكنت أفكر أن حياتي ستمضي على هذا النحو وفي أحد الأيام كنت جالسا في الفناء وأتى نحوي حارس. أنت، انهض، هيا، إلى أين؟ لا مزيد من الأسئلة. ما كان لشيء أن يهيئني لما سيحصل تاليًا في سجن بانكون. أخذني إلى الطرف المقابل، وعلى الفور، بدا المكان مختلفا كان هادئًا، كان يفوق الواقع. ثم عبرت حديقة ممتلئة بالزهور. ووجدت طاولة طعام طويلة عليها مجموعة من السجناء من جنسيات مختلفة يرتدون أزياء جميلة وساعات ومجوهرات وكانوا يأكلون شرائح اللحم كان هناك من يخدمهم كان الوضع سخيفاً اجلس لابد أنك تتساءل لما أنت هنا فقلت له هذا أقل ما يقال اتضح أنهم سمعوا أغنية كتبتها لخطيبتي وقالوا نود سماعها told you شكرا جزيلا كان ذلك جيدا ثم قال الرجل الذي ترأس الطاوله اظنك تعرف ما الذي نفعله هنا هناك طريقة واحدة فقط تمكنهم من العيش على ذلك النحو لابد أنهم كانوا تجار ممنوعات وسألوني إن كانت لي في عالم الممنوعات في أستراليا لم أكن قد تواصلت مع فريدي لم تكن لدي أدنى فكرة عن طريقة التواصل معه لذا لم أكن سأنفعهم في مجال عملهم. لا آسف لم أكن أكثر من ذلك عرفت أنه إن أردت الاستفادة من هذه المجموعة فعلي العثور على طريقة لأكون فيها مفيدا بالنسبة إليهم. كان عملا آخر في المبيعات الآن. كانت هذه المجموعة تبيع الممنوعات للأجانب الآخرين الموجودين في السجن التايلاندي وكان الحراس يسمحون لهم بذلك لأنهم كانوا يجنون الكثير من النقود فجأة وجدت نفسي في زنزانة فيها تلفاز يعرض قنوات فضائية وحمام ويوجد فيها ستة نزلاء فقط كانت هذه قمة الرفاهية وإن عنى هذا أن من هم حولي يبيعون الهيروين فلا بأس هل أزعجني ذلك؟ على الإطلاق جميعنا هنا لأننا مذنبون لم يكن ذلك مسعاً صعب التطبيق بسبب تورط الذين يطبقون القوانين في الأمر وقد أجد ذلك نفعاً لسنوات راح البعض وفجأة أصبحت الشخص المهم مارتي مرحبا أهلاً كانت الأعمال مزدهرة وجل ما فعلته هو أنني جلست ونسقت الأمور لم أقم بالأعمال الدنيئة بنفسي كان علي فقط أن أخبر الآخرين بما عليهم فعله هذا أنا كنا ندير المكان قررنا أن نقوم بإعادة البناء وبنينا مكانا خاصا بنا وبنينا صفا جديدا مما دعونه بالشقق الخاص وضعنا بلاطا جميلا على الأرض وأصبحت لدينا مياه جارية ساخنة وباردة أهلا ها هو توقيت ممتاز لكن المشكلة كانت عدم امكانية الاعتناء بالحراسي كلهم في أحد الأيام فجأة من حيث لا أدري انهار كل شيء لم أفهم ما الذي كان يحدث لماذا يمتلك هذا السجين مكتباً أكبر من مكتبي؟ ببساطة أصبحت معروفاً كثيراً فقال ستنتقل إلى كلونج باي شعرت أن قلبي توقف سجن كلونج باي هو سجن في الجبال في الطريق إلى كورات وهو المكان الذي يرسلون إليه الخارجين عن نطاق السيطرة المجانين كانوا يرسلون الحثالة إلى هناك وقال ستموت لم يتعلق الأمر بارتداء السلاسل ثانية بل بسلبهم كل الأمور الأخرى مني أمضيت عشرة سنوات وأنا أنظم الأمور وأكون الصلات، ثم تحتم علي العودة إلى الصفر ثانية كان ذلك مروعا في هذا المكان النائي في الجبال يمكن لأي شيء أن يحدث لدى وصولنا كان الحراس يقهقهون كانوا مسرورين لما كان سيحدث لاحظت وجود بعض السجناء ذوي الوجوه الموشومة سألتهم من هؤلاء فقالوا لي إنهم الساموراي ساموراي؟ هو مدمن مدمن مصاب بنقص المناعة المكتسبة وسيموت قبل خروجه من السجن لذا يكسب قوته في السجن بفعل ما يطلب منه سواء كان ذلك قتل أحد أو أي شيء آخر عرفت أنه كان علي الدفاع عن نفسي كل يوم في هذا المكان الجديد عرفت أنني لن أسترخي أبدا لم يستغرق الأمر طويلا كنت في الحمى لم يكن هناك أبواب كان ذلك محرجا إلا أن المرأة يعتاد على ذلك في نهاية المطاف وفجأة الرجل الذي كان إلى جواري كان هناك من يهشم رأسه بلوح خشبي الموت أمر بطيء وبشع لا يأتي الموت بسرعة سمعتهم يصيحون قائلين إنه الشخص الخطأ وقالوا ليس هذا عندها أدركت أنهم اتجهوا إلى الحجرة الخاطئة كان يفترض بهم أن يقتلوني كان ذلك وشيكاً كنت مكبلاً بالسلاسل ولم يكن بوسعي عمل شيء في هذا السجن كان من الممكن أن يقتلوني في أي يوم، لذا وجب أن أكون مستعداً على الدوام، وأن أكون متيقظاً طوال الوقت. بدأت أفقد عقلي. كان ذلك فظيعاً، وكان الأمر يزداد سوءاً. لم يكن هناك حل. بدأت أدخل في حالة الجنون. كان الوضع جنونياً حقاً. بدأت أفقد عقلي أكثر فأكثر. سئمت الوضع. بدأت أرى لأول مرة. أن كل مشكلة تعرضت لها في حياتي كنت أنا السبب فيها أدركت أن هذه ذروة حياتي أن أموت هنا في هذه الزنزانة في سجن تايلندي له من إنجاز مذهل أحسنت أحسنت صنعا أحسنت صنعا صديقي أصبحت مثيرا للشفقة أردت أن أنهي حياتي قررت التوقف عن الأكل لم يظن الحراس أنني جدي عندما بدأت بذلك لكن الأمر كان جديا للغاية اتخذت قرارا وعرفت أنني قادر على تنفيذه بعد أسبوع توقفت عن الشعور بالجوع بعد ثلاثة أسابيع بدأت أفقد كيلو جراما واحدا في اليوم وبدأت أتلاشى قالوا لي أنت تحتضر فأجبتهم أجل كنت قد اتخذت قراري بأنني سأموت كان المسلمون يصلون خارج زنزانتي في الرواق كل يوم وكنت أسمع نداءهم للصلاة كان صوتاً جميلاً ومسالماً في صوتاً يبعث على الهدوء وطالما أمدني بالسكينة عرفت أن بوسعي تنفيذ الأمر وفي أحد الأيام نظرت خارج زنزانتي ورأيت رجلاً باكستانياً صغير الحجم يجلس خارج الزنزانة قلت له مرحباً ما اسمك؟ فقال حبيب في اليوم التالي أتى حبيب ثانية وجلب معه هذه المرة عصير جوز الهند قلت له لا شكرا شكرا لا أنا سأموت فقال لا يمكنك ذلك فقلت له ماذا؟ من أنت لتخبرني أنه لا يمكنني ذلك؟ فقال لي ليس أنا الله لا يمكنك ذلك شعرت بغضب شديد وطردته أخرج من هنا أنت وحديثك في اليوم التالي عاد ثانية ثم فتح القرآن وأراني مقطعا يقول إنه لا يمكن للمرء أن يقتل نفسه فليس لديه الحق في ذلك كان حبيب يقرأ لي المزيد والمزيد وفجأة بدأت أصغي إليه وكان حبيب يأتي كل يوم ويقول مكرراً أنت لا تملك الحق في القيام بهذا في اليوم الحادي والثلاثين لاضراب عن الطعام استيقظت ولم أستطع الرؤية. لم تعد عيناي تبصران. عرفت أن عيني مفتوحتان ولم يكن بإمكان الرؤية. وأدركت أن ذلك كان يومي الأخير. كنت خائفاً، كنت مرتعداً، وكان لدي الخيار. كان علي القرار إن كنت سأموت. موسيقى موسيقى وبينما كنت أتخذ قراري كنت أسمع صوت حبيب وهو يقول لا تملك الحق في ذلك وقد كان محقا تماما موسيقى أدركت أنه علي تغيير طريقتي في العيش إن كنت سأعيش لذا قررت إنهاء إضرابي واعتناق الإسلام لخمس مرات في اليوم كان علي التوقف والتوضع وتنظيف نفسي وارتداء ثيابي والصلاة بلغة مختلفة العربية للمرة الأولى في حياتي بدأت بتحقيق بعضي الاستقرار وجود هيكلية في حياتي غير كل شيء فجأة بدأت أرى أن تلك الجدران لم تكن بالضرورة موجودة لتحجزني داخلها بل ربما كانت موجودة لتبقي العالم خارجاً حتى أفكر بشكل صحيح ربما كانت هذه فرصة للتفكير بأمور لم أخذها بعين الاعتبار سابقاً قضيت إحدى وعشرين سنة وثلاثمائة وثلاثة وستين يوماً إثنتان وعشرون سنة إلا يومين لا أفكر بأي شكل من الأشكال أنني قد ظلمت لأن عشر سنوات ما كانت لتكفي إثنة عشرة سنة ما كانت لتكفي كنت بحاجة إلى ذلك كله الآن لدي فرصة للحصول على حياة سعيدة، حياة مثمرة ربما أتمكن من فعل خير أورثه من بعدي لكن هناك أمر واحد مؤكد لن أصبح مجرما ثانية